الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرهون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم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 وَالَّذِينَ يَرْضُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ من وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُ ثواب حكيم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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله, يزكي ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن ۚ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن ۚ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زينتهن, زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن, أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا, الذين لم يظهروا على عورات النساء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 مَِّهِ الذي آتكُم وَلَا تُكرِه فَتَياتتِكُمْ وَلَا تُكْرِه فَتَياتِكُمْ علىى البِغَاء إن أرَدنَ تتحَصّنَا إ أَرَدَنَ تتحَصُّن لِتَبَتَغُوا عربَبَ الْ الحياتةِ الدُّنْياَا وَمَي يُكررِحَّ فَإِ الله مِنْ بَعْ تْرااجهِ غَفُور الرَّعِيم.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 السجاجةك انها كوكب دري يقدم من شجرة مباركة يقدم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور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 يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصلاة, الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعته يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٍ فَمِنْهُمْ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 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا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 وَنَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَحِينَ تَبْتَغُونَهُ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَمْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ لِكِحًا فَلَيْسَ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 ولا على انفسكم أن تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم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 عَل إِ لِلههِ مَا في السموكِ والأْ قَد يَعْنمُ مَا أَتُم عَلَْهِ وَيَوْمَا يُْرجعونَ إلَيْه فَيُونَبِّهُم بِمَا عَمِلُ واللَّهُ بِخُِّ شيءَيء عَليم